أعقيدة أهل السنة والجماعة شرع في بيان طريقة أهل السنة العملية وبين ما عند أهل السنة والجماعة من الأصول التي يلتزمونها ويتبعونها ويعتقدونها فقال رحمه الله تعالى في بيان صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سلوك طريقه والسير على منهاجه باطنا وظاهرا بخلاف المنافقين الذين يتبعونه في الظاهر دون الباطن الشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة العقدية شرع في ذكر طريقتهم العملية فذكر أنهم يلتزمون اتباع آثاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطنا وظاهرا لأنه لا اتباع إلا بعلم إذا فأهل السنة والجماعة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 وقال مالك رحمه الله تعالى كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال الشافعي رحمه الله تعالى أجمع علماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد فهذه طريقة أهل الصلة يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واطنا وظاهرا وقدم أحاديث الرسول ونصه على كل قول قد أتى بإزائه فإن جاء رأي للحديث معارض فللرأي فطرح واسترع من عنائه فهل مع وجود البحر يكفي تيمم لمن ليس معذورا لدى فقهائه؟ وهل يوقد الناس المصابيح للضياء إذا ما أتى ردء الضحى بضيائه؟ فأجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائناً من كان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارات من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر وليس هنالك من هو أجل جلالات من أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهل السنة والجماعة يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآثاره صلوات الله وسلامه عليه سنته وهي ما روي عنه وأثر عنه من قول أو فعل أو تقرير لا آثاره الحسية كمواضع جلوسه ونحو ذلك وإنما يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ورد عنه وأثر من قول أو فعل أو تقرير وليس المقصود بآثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آثاره الحسية كمواضع جلوسه ونومه واستضاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهل السنة والجماعة يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقتفون أثره باطنا وظاهرا في العقيدة والعبادة والأخلاق والدعوة إلى الله تبارك وتعالى يدعون عباد الله إلى شريعة الله في كل مناسبة وكلما اقتضت الحكمة أن يدعو إلى الله دعوا إلى الله ولكنهم في الدعوة لا يخبطون خط عشواء والعشواء الناقة التي أصيبت في بصرها فهي تخبط خبطا ولا تهتدي إلى سبيل وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يلتزمون آثار النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم حتى قال عالم من المتبعين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تحك جلبك بظفورك إلا بأثر وسنة ففعل كلما اقتضت الحكمة أن يدعوا إلى الله دعوا إلى الله ولكنهم لا يخطئون خط عشواء وإنما يدعون بالحكمة يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأخلاق الحميدة في معاملة الناس باللطف واللين وتنزيل كل إنسان منزلته، يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في أخلاقه مع أهله فتجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس لأهليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رواه الدارمي والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وصححه الشيخ ناصر وأدرجه في السلسلة الصحيحة خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أحد أن يحصر آثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحيط بالسنة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلابد أن يفوته من السنن بحسب ما وقع فيه من الجد في الطلب وهو إن استنفد الجهد كله من أجل أن يحيط بالسنة فلن يحيط بها لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك اللغة قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يحيط باللغة إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا نستطيع أن نحصر آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن على سبيل الإجمال في العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق والدعوة في العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون ويتبعون ما هو أفضل مما أثر الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وربما يشغلون عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحة. كما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة ولم يقيد الشيخ رحمه الله تعالى الصلاة بقيد ولم يصفها بوصف وإن كان ذلك معلوما لأنه لا يمكن أن يشغل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء عن الصلاة المفروضة ولكن يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة لو وصفت فقلت عن الصلاة النافلة لكان حسن فيقضيها فيما بعد كما دخل على أم سلمة رضي الله عنها فصلى ركعتين بعد أن صلى العصر فقالت يا رسول الله تصلي وقد نهيتنا عن الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وعلا عيلي وسلم هاتان الركعتان بعد الظهر شغلني عنهما الوث فقدم النبي صلى الله عليه وعلا وسلم هذه المسطحة على هذه وأخذ باللك هي أرجح ثم قضى ما فاته صلى الله عليه وعلا عيلي وسلم أهل السنة يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وعلا عيلي وسلم ظاهرا وباطنا بخلاف المنافقين الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الظاهر دون الباطن والظهور والبطون أمر نسبي ظاهرا فيما يظهر للناس وباطنا فيما يسرونه بأنفسهم ظاهرا في الأعمال الظاهرة وباطنا في أعمال القلوب فهذا أمر نسبي يحتمل الكثير مما يمكن أن يشرح فمثلا التوكل والخوف والرجاء والإنابة والمحبة وما أشبه ذلك هذه من أعمال القلوب يقومون بها على الوجه المطلوب الصلاة فيها القيام والقعود والركوع والسجود والصدقة والحج والصيام فالصلاة فيها أيضا ما فيها من أركان وشروط وهذه جميعها الصلاة والصدق والحج والصيام من أعمال الجوارح فهي ظاهرة، مع أن الصيام يمكن أن يورد عليه ما يورد، لأن له باطنا كما هو معلوم لا يعلمه إلا الله رب العالمين، فلثم علم أن آثار الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر. وهذا ما يسميه الأصوليون بأفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مبحث ضاف لا يحتمله مثل هذا الاختصار فأشار شيخ رحمه الله إلى ذلك إشارات ولم يسهب في البيان رحمه الله رب العالمين لأن المقام لا يحتمله أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها ما فعله على سبيل التعبد والأصل هذا في أعماله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فكل شيء لا يظهر فيه أنه فعله تأثرا بعادة أو بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقا فإنه على سبيل التعبد ونحن مأمورون به لو أضاف الشيخ رحمه الله تعالى أو كان خاصا به لكان أشمل فكل شيء لا يظهر فيه أنه فعله صلى الله عليه وسلم تأثرا بعادة أو بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقا أو كان خاصا به صلى الله عليه وسلم فإنه يكون على سبيل التعبد ونحن مأمورون به يعني ننحي هذه جانبا ولا نقول إنها أكت على سبيل التعبد إذا كان قد فعل عادة أو بمفتض الجبلة والفترة أو حصل اتفاقا أو كان خاصا به صلى الله عليه وسلم فهذا إذا ما لحظناه وعرفناه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون المسلم مأمورا بالإتيان به على سبيل التعب فهذا هو القسم الأول من أقسام أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقسم الثاني ما فعله اتفاقا قال الشيخ الشارح رحمه الله فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه لأنه غير مقصود كما لو قال قائل ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة كما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأيضا أصله في صحيح مسلم في وصف جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم وقدمنا الكعبة في أربع مضينا من ذي الحجة أيام أو لياليا فهذا وقع بقدر الله رب العالمين اتفاقا فلا يشرع لنا أن نقول لا بد أن ندخل مكة في اليوم الرابع كما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا غير مشروع لأن قدومه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وقع اتفاقا ولو قال قائل ينبغي أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشاب الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم وذال أن ننزل في ذلك الشعب وأن نبوه ونتوضى أوضوءا خفيفا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيقال هذا لا يشرع لأن ذلك إنما وقع بقدر الله رب العالمين اتفاقا وأمر البول هذا ليس شيئا يتأسى به في أصله، وإنما يتأسى في الكيفية التي كان عليها النبي، وما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان به من عدم استقبال القبلة أو استدبارها، إلى غير ذلك من سننه وأذار قضاء الحاجة كما هو معلوم. ولكن أن نقول إنه بال في هذا الموضع، وقد دفع من عرفة ووصل إلى هذا المكان. فعلينا أن ننزل في هذا المكان وأن نتبول في هذا المكان وأن نتوضى أوضوءا خفيفا في هذا المكان فإذا قلت لما يقول فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول هذا إنما وقع اتفاقا وكما سيأتي في أثناء سفره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما نزل تحت الشجرة فبال عندها فلا يخال إن هذه إنما تكون على سبيل التعبد فهذا وقع اتفاقا كذلك الأمور التي وقعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر الله رب العالمين اتفاقا، إنه لا يشرع التأسي فيه بذلك صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لا على سبيل القصد للعبود، لا على سبيل القصد للعبود والتأسي به صلى الله عليه وآله وآله وسلم تعبد، فهو لم يفعله على سبيل التعب. يعني عندما بال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع لم يفعل ذلك تعبدا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم تعبد فتتعبد أنت بماذا إذا كان هو صلى الله عليه وسلم لم يفعله تعبدا وإنما وقع اتفاقه تأسيت أنت بالرسول صلى الله عليه وسلم تعبد ولذلك لا يشرع التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لا على سبيل القصد للتعبد والتأسي به تعبد ثالثا من أقسام أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فعله بمقتضى العادة فهل يشرع لنا التأسي به؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله الجواب نعم ينبغي لنا أن نتأسى به لكن بجنسه لا بنوعه قال وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس يظنون أن التأسي به فيما هو على سبيل العادة بالنوع ثم ينفون التأسي به في ذلك ونحن نقول نتأسى به لكن باعتبار الجنس بمعنى أن نفعل ما تقتضيه العادة التي كان عليها الناس إلا أن يمنع من ذلك مانع شرعي وهذا باب طويل القسم الرابع من أقسام أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما له بمقتضى الجبلة فهذا ليس من العبادات قطعا لكن يكون عبادة من وجه بأن يكون فعله على صفة معينة، وحينئذ إذا تأسينا به في فعله نكون حين ذلك ممن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر الجبلي على صفة معينة فالنوم جبلة في أصله وأما الهيئة التي كان ينام عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنتأسى به فيها صلى الله عليه وسلم وأما النوم في ذاته فهو جبلة وفقرة وكذلك الأكل والشرب وما يشبه من أمور الجبلة هذه في أصلها لا يتأسى فيها به صلى الله عليه وسلم في أصلها وأما في كيفياتها وفي كيفية إتيانه بها صلى الله عليه وسلم فهنا التأس صلى الله عليه وسلم فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة فهذا ليس من العبادات قطعا لكن قد يكون عبادة من وجه بأن يكون فعله على صفة معينة عبادة كالنوم فإنه بمقتضى الجبلة النوم فطرة فطر الله رب العالمين الخلق عليه الأحياء ينامون ولكن يسن أن يكون النوم على اليمين فهذا أمر زائد على أمر الجبلة التي فطر الله الناس عليها وهذا يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم فينام على اليمين وأتي بالأذكار إلى غير ذلك ويتجنب أن ينام على بطنه فإن ذلك مما يكرهه الله رب العالمين كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكذلك الأكل والشرب جبلة وطبيعة ولكن يكون عبادة من جهة أخرى. في أصل النية إذا قصد به الإنسان امتثال أمر الله والتنعم بنعمه والقوة على عبادته وحفظ البدن إذا قصد هذا يدخل في إطار القاعدة أن العادات بالنية تتحول إلى عبادات يعني الإنسان يشرب ويأكل وينام ولكن لو نوى أن يأتي بهذا الذي فتره الله تبارك وتعالى عليه بقصد شرعي صحيح فإنه يتحصل على الأدف بتلك النية هذا في أصل النية فإنه إذا أراد أن يأكل إذا أراد أن يشرب إذا قصد بذلك ونوى أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى كلوا واشربوا ولا تشرفوا فياكل ويشرب كما أمر الله رب العالمين فيكون ممتثلا لأمر الله رب العالمين ويتنعم بنعم الله رب العالمين ويقصد أن يتحصل على القوة التي تعينه على عبادة الله رب العالمين وأن يحفظ البدن لكي يكون آتيا بما فرضه الله رب العالمين عليه بلا عجز هذه كلها نية إذا نواها وهو يأتي هذا الأمر الذي يأتيه كل إنسان فإنه يتحصل على الأجر لا محالة بفضل الله رب العالم هذا من حيث القصد والنية وأما من حيث الصفة فإن الصفة إذا تأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عبادة من هذا الوجه أيضا فأن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه وأن يأتي بالرسملة عند البداءة وأن يحمد الله تبارك وتعالى عند النهاية وأن لا يتنفس في الإناء وأن يشرب على ثلاث مرات إلى غير ذلك هذه كلها سنن من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أن أصل الفعل بمقتضى الجبلة فالشرب بمقتضى الجبلة ولكن بنيك فهذا يحصل العبد به أجر وبصفة يتأسى فيها بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحصل أجرا آخر فهذا كما ترى تقسيم لأفعال النبي صلى الله عليه وعليه على آله وسلم ما فعله على سبيل التعبد نحن مأمورون بأن نتأسى به فيه صلى الله عليه وسلم ما وقع اتفاقا ثم ما كان بمقتضى العادة ثم ما فعله بمقتضى الجبلة ثم قال الشيخ رحمه الله هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة يعني أن يطيل المرء شعره أن لا يأخذ منه هل هذه عادة أو عبادة قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يرى بعض العلماء أنه عبادة وأنه يسن للإنسان اتخاذ الشعر ويرى آخرون أن هذا من الأمور العادية بدليل قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي قد رآه حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال والحديث أخرجه أبو داود كما هو معلوم وأصله عند مسلم في الصحيح والذي ذكره الشيخ يكاد يطابق رواية أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله أصله في الصحيح عند مسلم رحمه الله تعالى وهو أيضا عند النسائي وأحمد احلقوا كله أو ذروا أي تركوا كله وأما أن قال بعض الشعر، ويترك ما سواه فهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث كما ترى احلقوه كله أو اتركوه كله فالذي يقول إن هذا من الأمور العادية فليس فيه سنة يستدل بهذا يقول هذا يدل على أن اتخاذ الشعر ليس بعبادة وإلا لقال أبقه ولا تحلق منه شيئا بل قال إما أن تبقيه كله وإما أن تحرقه كله فالامران على السواء كما ترى وجعل الناس فيه مخيرين فيقول العلماء فلا يكون عبادة وإنما يكون عادة قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وهذه المسألة ينبغي التثبت فيها لا يعني مسألة الشعب وإنما ما كان على شاكلتها قال ولا يحكم على شيء بأنه عبادة إلا بدليل لأن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل على مشروعيته هذه قاعدة عامة أن مبنى العبادات على التوقف وأنه لا يقال لشيء أبدا إنه عبادة لأن هذا يكون مفروضا من قبل الله رب العالمين إلا إذا قام على ذلك دليل فإذا لم يقم فلا يعد شيء لم يقم عليه دليل عبادة لله رب العالمين ولذلك احترز الشيخ رحمه الله ونبه فقال وهذه المسألة ينبغي التثبت فيها ولا يحكم على شيء بأنه عبادة إلا بدليل لأن الأصل في العبادات المنع مبنى العبادات على التوقيف يعني على ورود النص يعني نتوقف فيها عند حدود ما ورد فهذا مما تخالف فيه العبادات المعاملات فمبنى المعاملات على الحل ومبنى العبادات على الحضر مبنى العبادات على الحضر بمعنى أننا لا نأتي بشيء ونقول إنه عبادة نتعبد بها لله رب العالمين إلا إذا ورد بذلك كرس. وأما المعاملات فالأصل فيها الحل حتى يأتي الدليل الذي يدل على الحل فالأصل في المعاملات الحل إلا إذا أتى النص بالتحريم وأما في العبادات فالأصل هو الحظ حتى يأتي ما يدل من كلام ربنا تبارك وتعالى أو, أو من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مما يتعبد به لله رب العالم فهذا أصل من أصول أهل السنة أنهم يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا ولا يقدمون على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استبان لهم قول أحد كائنا من كان كما مر في كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون معارضين قول رسول الله بقول أبي بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقولوا قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر وهما من هما رضي الله عنهما في دين الله رب العالم وفي المنصب الذي أنزلهما الله رب العالمين فيه ومع ذلك لا يعارض قول الرسول بقول أحد كائنا من كان صلى الله وسلم وغارق عليه وقدم أحاديث الرسول ونصه على كل قول قد أتى بإزائه فإن جاء رأي للحديث معارض فللرأي فطرح واسترح من عنائه فهل مع وجود البحر يكفي تيمم لمن ليس معذورا لدى فقهائه وهل يوقض الناس المصابيح للضياء إذا ما أتى ردء الضحى بضيائه يعني إذا استوت الشمس في كبد السماء فحتاج الناس المصابيح فتذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فطريقة أهل السنة والجماعة اتباع آتار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطنا لأنهم يخالفون المنافقين الذين يتبعون في الظاهر ويدمرون دون ذلك باطنا وظاهرا وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والتبع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فمن طريقة أهل السنة والجماعة ومن أصولهم اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لما فصهم الله به من العلم والفطر فقد شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة فإسنادهم إليه أعلى إسناد قط هم أقربوا إلى الصواب وأحق لأنهم عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا وقائع التنزيل وسمعوا الشرح والتأويل وتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة فهم أقربوا إلى الصواب وأحقوا بالاتباع بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتباعهم أي اتباع الصحابة الأطهار من المهادرين والأنصار من الثابتين الأولين اتباعهم يأتي بدرجة الثانية بعد اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقالوا الصحابة حجة يجيب اتباعها إذا لم يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن طريقهم أسلم وأعلم وأحكم، لا كما يقول بعض المتخلفين من المتأثرين إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فيتبعون طريقة الخلف ويتركون طريقة السلف، والحق أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وأما هؤلاء فيلمزون السلف يقولون طريقة السلف أسلم وأما طريقة الخلف فأعلم وأحكم وكذبوا الله طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم فيقول الشيخ رحمه الله تعالى من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فهي معطوفة على قوله اتباع الآثار يعني التي وردت عن النبي المختار واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار السابقين إلى الأعمال الصالحة إيمانا بالله ورسوله وجهادا في سبيل الله رب العالمين الأولين من أمة محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين يعني ممن هادروا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأنصار هم أهل مدينة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباع سبيلهم من منهج أهل السنة والجماعة لأنهم أقرب إلى الصواب وأقربوا إلى الحق من كل من جاء بعدهم وكلما بعد الناس عن عهد النبوة بعدوا عن الحق وكلما قرب الناس من عهد النبوة قربوا من الحق وكلما كان الإنسان أخرص على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ خلفائه الراشدين كان أطرب إلى الحق ولهذا ترى اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر اختلاف من جاء بعد أكثر انتشارا وأشمل لجميع الأمور وأما الخلاف في عهد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فكان محصورا كان الخلاف محصورا في عهدهم رضي الله عنه فلما مضى عهدهم كثر الخلاف وظهرت البدع واحتاج العلماء إلى الرد فاتسعى الكلام وصار كثير من كلام المتأخرين كفرنوب الرومي تنثار خشب ودرهم حلاوة وصرت تسمع جعجعة ولا طراطحنا، وأما على عهد الأصحاب رضوان الله عليهم فكان الخلاف محصورا وكان الكلام قليلا ولكنه كان عظيم البركة رضي الله عنهم أجمعين فمن طريقة آل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابطين الأولين من المهاجرين والأنصار فيتبعوها لأن اتباعها يؤدي إلى محبتهم مع كونهم أقرب إلى الصواب والحق خلافا لمن زهد في هذه الطريقة وصار يقولهم رجال ونحن رجال ولا يبالي بخلافهم وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قول فلان وفلان من أواخر هذه الأمة وهذا خطأ وضلال فالصحابة أقرب إلى الصواب وقولهم مقدم على قول غيرهم من أجل ما عندهم من الإيمان والعلم وما عندهم من الفهم السليم والتقوى والأمان وما لهم من صحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد عينوا وشاهدوا التنزيل وسمعوا الشرح والتأويل وكانت العربية سليقة لهم ففهموا مرادات الكلام وحجقوا معانيه وتفهموا مبانيه وهم عيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس من رأى كمن سمع وليس المخبر كالمعاين فهؤلاء كانوا حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاهدوا معه وهم عدول ولا ينطبق هذا الوصف على الجملة إلا عليه فهم عدول كلهم ردوان الله عليهم، وأما من بعدهم فلا ينطبق هذا التعميم على قرن يكون قط فمنهم ومنهم وأما الصحابة كلهم فعدول خيار ردوان الله عليهم أجمعين وقد مدحهم الله رب العالمين في القرآن العظيم وأثنى عليهم النبي الكريم فيما صح عن شنته وهم أسد الناس رأيا. وأعظم الناس فهما وأفضل الناس مرتبة بعد الأنبياء فهل يقدم قول على قول هؤلاء لا يقدم أحد قول أحد على قول هؤلاء إلا إذا كان قد أوتي في عقله فهذا أصد من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أصول أهل السمة والجماعة اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله واتباع معطوفة على قوله اتباع الآثار. لأنه قال بعد أن فرغ من تقرير طريقة أهل السنة العقدية وشرع في ذكر طريقتهم العملية وبيان أصولهم التي يلتزمونها قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم ويعني بتلك الوصية الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ماجه والحاتم والبيهقي والطبراني في الكبير بإسناد صحيح من طريق العرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه في الموعظة في البليغة التي وعظهم إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقالوا أقبل عليه كأنها موعظة مودع فأعهد إلينا يا رسول الله فماذا تعهد إلينا يعني أوصنا لأن المسافر إذا كان على أهبة السفر وسوف يفارق أهله فإنه يجمع لهم الوصية ويركزها لكي يحفظوها ولكي يفهموها ولكي يلتزموها فقال النبي صلى الله عليه وعلى على آله وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد كمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة والحديث له روايات وفيه ألفاظ وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى على آله وسلم الوصية العهد إلى الغير بأمر هام أن تعهد إلى غيرك بأمر هام عليكم بسنة إلى آخر وصيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها الحث والحض على التمسك بها عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ثم أكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد ثم أتى بالتحذير من خلافها وإياكم ومحدثات الأمور ثم أتى بوصف كامل شامل عام منفر فقال فإن كل بدعة ضلالة ولم يستثنى صلى الله عليه وسلم فهي وصية جامعة حقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عض عليها بالنواجد النواجد أقصى الأضراس وقيل غير ذلك ولكن أمر بالتمسك بها باليد والعض عليها بالأضراس مبالغة في التمسك بها تمسكوا بها يعني بأيديكم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وهذا كما ترى مبالغة في الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين السنة الطريقة ظاهرا وباطنا وهي هنا شاملة لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من امور العقيدة ومن امور العبادة ومن امور المعاملة ومن امور الاخلاق والسلوك فهي شاملة للدين عليكم بطريقتي عليكم بنفجي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليست السنة هنا بالمعنى لاصطلاحي الحادث في لسان متأخر الفقهاء وإنما هي في لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام فعليكم بطريقة بما جئت به والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين كله فحضنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على اتباعه فيما جاء به عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقاً وسلوكا صلى الله عليه وعلى على آله وسلم والخلفاء الراشدون الراشد من عرف الحق وعمل به وضده الغاوي وهو من عرف الحق ولم يعمل به وأما المهديون فهم الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الحق فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعملا ودعوة وأول من يدخل في هذا الوصف الخلفاء الأربعة فهم أولى من دخل في هذا الوصف وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين ولا يظنن أن لهؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم سنة تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن لهم سنة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أخرى وإنما هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصل به النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين إلا إذا خالف كلام رسول الله مخالفة صريحة فالواجب علينا أن نأكل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتذر عن هذا الصحابي ونقول هذا من باب الاجتهاد المعذور فيه وله فيه أجل ومغفور له ولنثرب وهو أعلم بالدين منا ولكن لا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فهذا كما هو معلوم أسلوب تحذير فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من محدثات الأمور أي من البدع من البدع الاعتخاذية ومن البدع العملية حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل محدة في الدين وكل ما طرأ على الدين مما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد أحدث فيه لأن الله رب العالمين أكمل الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا فقد أكمل الله رب العالمين الدين فلا يزاد فيه ولا ينقص منه وكما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله في استطراده في بيان شؤم البذعة وبيان آثارها الخطيرة على قلب المسلم وعلى حياته وسلوكه ومنهجه أن الذي يأتي بالبذعة كأنه مستدرك بلسان حاله على الشرع الأغر فإن الله رب العالمين أخبرنا وقرر أنه أتم لنا الدين اليوم أتملت لكم دينكم. وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا فإذا جاء المبتدع فزاد في الدين شيئا فكأنه يقول لا أؤمن بهذه الآية لم يقم للدين وأنا أكمله وهذا خطير جدا والمبتدع على شفا هلك أسأل الله رب العالمين أن يجنبنا مضلات الفتن وأن يجنبنا البدع كلها ما ظهر منها وما بطن إنه على كل شيء قدير أهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمسكون بسنته ويتمسكون بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد ويتجنبون محدثات الأمور إياكم لهذه للتحذير يعني أحذركم محدثات الأمور الأمور الشؤون والمراد بها أمور الدين أما أمور الدنيا فلا تدخل في هذا الحديث لأن الأصل في أمور الدنيا الحل فما ابتدع منها فهو حلال إلا أن يدل الدليل على تحرينه لكن أمور الدين الأصل فيها الحظر، فما ابتدع منها فهو حرام بدعة ولا يمكن أن يقبل شيء من ذلك إلا بالدليل من الكتاب والشنة يدل على مشروعيته لا يكون حينئذ بدع. لأن الأمر إذا دل على مشروعيته الكتاب والسنة لا يقال له بدعة ولكن هو مشروع وأما ما تعلق بأمور الدنيا فمبنى ذلك على الحلم ما ابتدع فيها ومنها فهو حلال إلا أن يدل الدليل على تحريمه فيلحقه التحريم من وجه آخر لا من حيث أشر الابتداع فإن هذا مبني على الحلم إلا إذا عرض عارض فيأتي التحريم لاحقا بهذا الأمر المبتدع من أمور الدنيا بآجله لا للأصل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة في الوصية والجملة مفرعة على الجملة التحذيرية يعني الفاء للتفريع ففرع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجملة وإياكم ومعدتات الأمور هذه جملة تحذيرية ففرع النبي صلى الله عليه وسلم عليها فإن كل بدعة ضلالة فيكون المراد بها هنا توكيد التحذير وبيان حكم البدعة فيؤكد النبي صلى الله عليه وسلم التحذير الذي أتى به وإياكم ومعدتات الأمور ثم ينفر من محدثات الأمور ببيان حكم البدعة فيقول صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة والبدعة لغة ما ليس له مثال سابق فكل ما جاء على غير مثال سبق فهو بدعة هذا لغة وتحفظه فهو مهم وسوف نحتاجه إن شاء الله بعد حين قليل ما ليس له مثال سابق هذا تعريف البدعة لغة وأما تعريف البدعة شرعا فما لم يدل عليه دليل شرعي ما لم يدل عليه دليل شرعي فكل من أحدث شيء ونسبه إلى الدين ولم يكن له دليل فهو بدعة وضلالة سواء في العقيدة أو في الأقوال أو في الأفعال أن البدعة تكون بدعة اعتقادية وتكون بدعة عملية فإذا أتى بأمر ونسبه إلى الدين ولم يأتي عليه بدليل فهو بدعة وضلالة سواء تعلق بالاعتقاد أم تعلق بالأقوال أم تعلق بالأفعال كل بدعة ضلال. كل هذه من ألفاظ العمول وهي من أقوال إن لم تكن أقوى قال الشيخ كل بدعة ضلالة هذا كلام عام مسور بأقوى لغض دال على الأمور كل بدعة ضلالة فإذا جاء أحد بعد ذلك فقال بدعة حسنة وبدعة واجبة وبدعة مكروهة تقول له من أين كل بدعة ضلالة فكيف تكون حسنة وهي ضلالة وكيف تكون مسنونة مندوبة وهي ضلالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هذا كلام عام مسور بأقوى لفظ دال على العموم وهو لفظ كل فهو تعميم محكم صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق بيانا. وأصدقهم خبرا فاجتمعت في حقه أربعة أمور علم ونصح وفصاحة وصدر فناطق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل بذعة ضلالة وأنصح الخلق للخلق فلا يمكن أن يتأتى حاش لله منه سوى بال صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الناس فهو يعلم ما يقول لأن الله تبارك على آتاه الفصاحة وجوامع الكلم وآتاه العلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أصدق الخلق لهجة فهو مبلغ عن الله رب العالمين فإذا قال كل بدعة ضلالة فكل ما دل عليه اللفظ فهو مقصود صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن شريعة لله فهو مبتدع فالجهمية يتعبدون بعقيدتهم وأعتقدون أنهم منزهون لله والمعتزلة كذلك والأشاعرة يتعبدون بما هم عليه من عقيدة باطلة والذين أحدثوا أذكارا معينة يتعبدون لله بذلك ويعتقدون أنهم مأجورون على هذا هذا من الأقوال والذين سبق من الاعتقاد والذين أحدثوا أفعالا يتعبدون لله بها ويعتقدون أنهم مأجورون مأجورون على هذا أيضا هؤلاء من المبتدعين إذن كل من تعبد لله بعقيدة كالمرجئة والمعتزلة والأشاعرة وغير ذلك أو قول كما أحدث بعض الناس أورادا وأتوا بكلمات أطحموها في أورادهم ربما تكون كفرا وربما تكون دون ذلك فهذا أيضا من الإحداث في الأقوال والذين ابتدعوا أعمالا يتعبدون بها لله ويعتقدون أنهم مأجورون عليها هم أيضا مبتدعون في دين الله رب العالمين كل هذه الأصلاف الثلاثة الذين ابتدعوا في العقيدة أو في الأقوال أو في الأفعال كل بدعة من بدعهم فهي ضلالة ووصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بالضلالة والبدعة بريد الكفر كما قال العلماء البدعة بريد الكفر وهي مما يستلزم الانحراف عن الحق والدين لأن خير الهد هدي محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى استطراض في بيان ما تستلزمه البدعه من المحاذير الفاسدة أسأل الله رب العالمين أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحمنا رحمة واسعة وأن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.